يا نعيمي بالحناني فالمسيح قد احتواني يا نعيمي بالحناني فالمسيح قد احتواني قد ومبت له كياني موقتي عقلي لساني يا نعيمي بالحناني بعد في القفار لم أجيت فيها دياري بعد سعين في القفار لم أجيت فيها دياري ثم جيتوا إلى لاماري هم هنا مكاني يا na i جئت في القصر مرعى أو أصادفة فيه نفعى لما جئت في القصر مرعى أو أصادفة فيه نفعى عدت نحو العشب أسعى فالتقيت بمن راني. يا نعيم بالحناء لقد تعبتُ عندما عنك ابتعدتُ يا يسوع لقد تعبتُ عندما عنك ابتعدتُ غير أني الآن جئتُ فاستلم مني حياتي يا نعيم بال Hi عنده ألقى سلامي في حما ربي مقامي عنده ألقى سلامي ليس في الدنيا مرامي كل ما في الأرض فاني يا نعيم استلم عقلي وزاتي يا يسوع أملك حياتي واستلم عقلي وزاتي أنت ميناء النجاتي أنت تحقيق الأماني يا نعيم بالحناء دا الهواني وهبا عهد يا نايمي بالحناني يا يسوع رضاك عني قد زحى الضيق مني يا يسوع رضاك عني قد أزاح الضيق مني صرت من سعدي أغني منشدا أحلى بياني يا نعيم بالحناني What?